جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الأنعام صافون ان تكفروا فان الله غني عنكم وان تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم أيم بأكُ بم كُم وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلْ عَنْ سَبِيرِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ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 يتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك فَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تحتها الأنهار وعد الله, وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء سَلَكَ وَيَنبِعُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا الأَلْوَانِ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ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 في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني تقشعر منه عظام الذين يخشون ربهم ثم تني نجل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 العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم ضَرَبَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 제�amine on mesele pole lõpea. ane see on valm, ha لُمَّ إِنكُم يَومَ القِيامَةِعْ دَ ربّكُمْ تَختَصِيون فَمَنْ أَظْلَمُ مِن كَذَبَ عَلَ اللهِ وَكَذَّبَ بِ الصِِقِ إِذ جاء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 يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له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 قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من تِي عَذَابٌ يُخْزِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى لي عام فستعلمون من يأتي عالم يخزي ويحل عليه عذاب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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَارِفَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 تنزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا حولنا له نعمه منا قال قال انما اعطيت على علم بل هي فتنه وَل قَالَ منِ الذيَّذينَ مِنْ قَبِرهِمْ فمَا أَغْنَا عَن مَا كَوا يَسبُون فَأَصَابَهُم سَيهاتُ مَا كَسَبُوا وََّذينَ غَلَمُ مِنهَا أُول سَيصبُون سَيئاتُ مَا كَسبُ لئن اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وَلَعَذَابٌ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَمْ تَقُولُ نفسه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 تن فاكون من المحسنين بلا قلج اتك اياتي فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم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 ان عملك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونا من الخاسرين بل الله فاعبدوا كن من الشاكرين وما قدر الله حق قدر والارض جميل سميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئة ذاب وجيه ابن نبيه والشهداء وقضي بين يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم رسولا الذين كفروا ربًا الى جنه ثم زمر دخول خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة teen hoiduna الحمد <تصفيق> لله